وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه أحدها أنها لا تكون إلا للحال واعني به الماضي المستمر إلى زمن الحال واسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال والثاني أن معمولها لا يكون إلا سببية واعني به ما هو متصل بضمير الموصوف لفظا أو تقديرا واسم الفاعل يكون معموله سببيا وأبنبيا تقول في الصفة المشبهه زيد حسن وجه وزيد حسن الوجه أي الوجه منه أو وجهه فهو إما على نيابة المناب الضمير المضاف إليه أو على حذف الضمير من غير نيابة عنه ولا تقول زيد حسن عمرا كما تقول زيد ضارب عمرا الثالث أن معمولها لا يكون إلا مؤخرا عنها تقول زيد حسن وجه ولا تقول زيد وجه حسن ومعمول اسم الفاعل يكون مؤخرا عنه ومقدما عليه تقول زيد علامه ضارب الرابع أنه يجوز في مرفوع النصب والجر ولا يجوز في مرفوع اسم الفاعل إلا الرفع ثم بينت أن الخفض له وجه واحد وهو الإضافة وأن الرفع له وجهان. أحدهما أن يكون فاعلا والثاني أن يكون بدلا من ضمير مستتر في الصفة وأن النصب فيه تفصيله، وذلك أن المنصوب إن كان نكرة ففيه وجهان أحدهما أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به والثاني أن يكون تنييزا وإن كان معرفة امتنع كونه تمييزا وتعين كونه مشبها بالمفعول به لأن التمييز لا يكون إلا نكرا ثم بينت أن جواز الرفع والنصب مطلق وأن جواز الخفض مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد عنها ومن الإضافة لتاليها وتضمن ذلك امتناع الجر في نحو زيد الحسن وجهه والحسن وجه أبيه والحسن وجها والحسن وجه اب ثم قلت السادس اسم الفعل نحو بلها زيدا بمعنى دعه وعليكه وبه بمعنى الزمه والصق ودونكه بمعنى خذه ورويده وتيده بمعنى امهله وهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق وأوه واف بمعنى اتوجع واتضجر ولا يضاف ولا يتاخر عن معموله ولا ينصب في جوابه وما نون منه فنكره وأقول السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل وهو على ثلاثة أنواع ما سمي به الأمر وهو الغالب فلهذا بدأت به ومثلته بخمسة أمثلة وهي بلها بمعنى دع كقول الشاعر في صفة السيوف تظر الجماج مضاحيا هاماتها بلها الاكف كأنها لم تخلق أي دعي الأكف وذلك في رواية من نصب الأكف أما من خفضها فبلها مصدر بمنزلة قولك ترك الأكف وأما من رفعها وهو شاذ فهي اسم استفهام بمنزلة كيف وما بعدها مبتدأ وهي خبره وعليكه بمعنى لزمه وقوله تعالى عليكم أنفسكم أي إلزموا شأن أنفسكم ويقال أيضا عليك به فقيل الباء زائدة وقيل اسم يلصق دون الزم ودونكه بمعنى خذه كقول صبية لأمها دونكها يا أم لا أطيقها ورويده وتيده بمعنى أمهله وما سمي به الماضي وهو أكثر مما سمي به المضارع فلهذا قدم عليه ومثلت له بمثالين هيهات بمعنى بعد وشتان بمعنى افترق قال فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق واصل وقال شتان هذا والعناق والنوم والمشرب البارد في ظل الدوم ولك زيادة ما قبل فاعل شتانك قوله شتان ما يومي على كوريا ويوم حيان أخي جابري ولا يجوز عند الاصمعي شتان ما بين زيد وعمر وجوزه غيره محتجا بقوله لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر بن حاتم، وأما قول بعض المحدثين جازيتموني بالوصال قطيعة شتان بين صنيعكم وصنيعي فلم تستعمله العرب وقد يخرج على إدمار ما موصوله ببينه وذلك على قول الكوفيين إن الموصول يجوز حذفه وما سمي به المضارع نحو اوه بمعنى اتوجع واف بمعنى اتضجر وبعضهم اسقط هذا القسم وفصر هذين بتوجعت وتضجرت ومن احكام اسم الفعل انه لا يضاف كما ان مسمى هو الفعل كذلك ومن ثم قالوا اذا قلت بل زيد ورويد زيد بالخفض كان مصدرين والفتحة فيهما فتحة إعراب وإذا قلت بلها زيدا ورويد زيدا كان اسمي فعلين ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين ومنها أن معمولهما لا يتقدم عليهما لا تقول زيدا عليك وخالف في ذلك الكسائي تمسكا بظاهر قوله تعالى كتاب الله عليك وقول الراجز يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك ومنها أن المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه لا تقول صح فأحدثك بالنصب خلافا للكسائي أيضا نعم يجزم في جوابه كقوله وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح ومنها أن ما نون منها نكره وما لم ينون معرفة فإذا قلت صهن فمعناه اسكت سكوتا وإذا قلت صح فمعناه أسكت السكوت المعينة ثم قلت السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان وعملهما عمل استقر وأقول إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل وهو النفي والاستفهام والاسم المخبر عنه والاسم الموصوف والاسم الموصول عمل عمل الفعل الاستقرار فرفع الفاعل المبارة أو الظاهرة تقول ما عندك مال وما في الدار زيد والأصل مستقر عندك مال ومستقر في الدار زيد فحذف الفعل وأنيب الظرف والمجروع وصار العمل لهما عند المحققين وقيل إنما العمل للمحذوف واختاره ابن مالك ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدا مؤخرا والأول أولى لسلامته من مجاز التقديم والتأخير وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه نحو أفي الله شك وقولك زيد عندك أبو وجاء الذي في الدار أخوه ومررت برجل فيه فضل فإن قلت ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور قلت إذا وقع بعد ال فإنها موصولة والوصف صلة ولهذا حسن عطف الفعل عليه في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ثم قلت التاسع اسم المصدر والمراد به اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث كالكلام والثواب وإنما يعمله الكوفي والبغدادي وأما نحو مصابك الكافر حسن فجائز إجماعا لأنه مصدر وعكسه نحو فجاري وحماد وأقول التاسع اسم المصدر وهو يطلق على ثلاثة أمور أحدها ما يعمل اتفاقا وهو ما بدأ بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل وذلك لانه مصدر في الحقيقه ويسمى المصدر الميمية وانما سموه احيانا اسم مصدر تجوزا ومن اعماله قول الشاعر اظلوم ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلموا الهمزه للنداء وظلوم اسم امراه مناده ومصابكم اسم ان وهو مصدر بمعنى إصابتك ويسمى اسم مصدر مجازا ورجل مفعول بالمصدر وأهد السلام جملة في موضع نصب على أنها صفة لرجل وتحية مصدر لأهد السلام من باب قعدت جلوسة وظلم قبر إن ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل الأدب روي عند أهل الأدب أن أبا أثمان المازني كان فقيرا مملقا ذا حاجة وأنه جاءه ذات يوم رجل ذمي وبذل له مئة دينار على أن يقراه كتاب سيبوي في النحو فامتنع أبو أثمان عن قبول ذلك وكان تلميذه الإمام الكبير أبو العباس المبرد يعلم خصاصته وفقره واحتياجه إلى المال فعاتبه على امتناعه فأجابه بأنه إنما امتنع لأن كتاب سيبويه يشتمل على ثلاثمائة وكذا وكذا ايه من القرآن الكريم وأنه لا يجمل به أن يمكن الذنية من قراءة هذه الآيات ثم اتفق أن غن الجارية بحضرة أمير المؤمنين الوافق العباسي بهذا البيت فنصبت رجلا وكان بالحضرة أبو يعقوب ابن السكيت ويقال بل كان بالمجلس اليزيدي أحد أبناء أبي محمد مؤدب بالمأمون فأنكر على الجارية نصب رجلا وقال إنما هو بالرفع وأصرت الجارية على النصب وقالت إنني هكذا تلقيته على شيخ أبي عثمان المازني فأمر الواثق بإشخاص أبي عثمان إليه من البصرة فلما حضر أقر الجارية على ما قالت وفسره بالمصاب مصدر بمعنى الإصابة. ورجلا مفعول فاستحث سنى ذلك الواثق وأمر له بألف دينار فلما رجع إلى البصرة قال لتلميذه المبرد تركنا مئة لله فعوضنا الله منها ألفا والثاني ما لا يعمل اتفاق وهو ما كان من اسماء الأحداث علما نحو سبحانه علما للتسبيح وفجار وحمادي علمين للفجرة والمحمد والثالث مختلف في اعماله وهو ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له كالكلام فانه في الاصل اسم للملفوظ به من الكلمات ثم نقل الى معنى التكليم والثواب فإنه في الأصل اسم لما يثاب به العمال ثم نقل إلى معنى الإثابة وهذا النوع ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز اعماله تمسكا بما ورد من نقل قولي أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة وقوله لان ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلده وقوله قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان ومنع ذلك المصريون فأضمروا لهذه المنصوبات افعالا تعمل فيها ثم قلت العاشر اسم التفضيل كأفضل وأعلن ويعمل في تمييز وظرف وحال وفاعل مستتر مطلقا، ولا يعمل في مصدر ومفعول به أو له أو مع، ولا في مرفوع ملفوظ به في الأصح، إلا في مسألة الكحي وأقول إنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل. لأن عمله في المرفوع الظاهري ليس مضطردا كما تراه الآن وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلمه إلى أنه يبنى من القاصر والمتعد ومثال إعماله في التمييز أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا هم أحسن أثاثا ورئيا ومثال إعماله في الحال. زيب أحسن الناس متبسما وهذا بصرا أطيب منه رطبا ومثال اعماله في الظرف قول الشاعر فانا وجدنا العرض أحود ساعة إلى الصون من ريط يمان مسهام ومثال اعماله في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا ولا يعمل في مصدر لا نقول زيد أحسن الناس حسنا ولا في مفعول به لا نقول زيد أشرب الناس عسلا وإنما تعديه إليه باللام فتقول زيد أشرب الناس للعسل ولا في فاعل ملفوظ به لا نقول مررت برجل أحسن منه أبوه إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبوي واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل وضابطها أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوق بنفي والفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشره الحجه وقول العرب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زينه وبهذا المثال لقبت المسألة لمسألة الكحل وقوله ما رأيت امرأا أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان ولم يقع هذا التركيب في التنزيل واعلم أن مرفوع أحب في الحديث والبيت نائب الفاعل لأنه مبني من فعل المفعول لا من فعل الفاعل ومرفوع أحسن في المثال بالعكس لأن رناءه على العكس ثم قلت وإذا كان بأل طابقا أو مدربا أو مضافا لنكرة أفرد وذكر أو لمعرفة فلوشان وأقول استطردت في أحكام اسم التفضيل، فذكرت أنه على ثلاثة أقسام، أحدها ما يجب فيه أن يكون طبق من هو له، وهو ما كان بالالف واللام تقول زيد الأفضل، وهند الفضله والزيدان الأفضلان، والهندان الفضلان، والزيدون الأفضلون. والهندات الفضليات أو الفضل الثاني ما يجب فيه ألا أل يطابق بل يكون مفردا مذكرا على كل حال وهو نوعان أحدهما المدرد من ألوى الإضافة تقول زيد أو هند أفضل من عمر والزيدان أو الهندان أفضل من عمر والزيدون أو الهندات أفضل من عمر والثاني المضاف إلى نكرة تقول زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال وهند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نسوته وتجب المطابقة في تلك النكره كما مثلنا وأما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به فالتقدير أول فريق كافر به ولولا ذلك لقيل أول كافرين أي التقليل ولا يكن كل منكم أول كافر مثل فاجدوهم ثمانين جلدا والثالث ما يذيذ فيه الوجهان وهو المضاف لمعرفة تقول زيد أفضل القوم والزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء وان شئت قلت الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند فضل النساء والهندان فضلا النساء والهندات فضليات النساء وترك المطابقة أولى قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولم يقل أحرصي الناس وقال الشاعر وميت أحسن الثقلين جيدة وسالفة وأحسنهم قذالا ولم يقل حسن الثقلين ولا حسناهم وعن ابن السراج ايجاب ترك المطابقة ورد بقول سبحانه إلا الذين هم أراذلنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ثم قلت ولا يبنى ولا ينقاس هو ولا أفعال التعجب وهي ما أفعله وأفعل به وفعل إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظا وتقديرا تام من متفاوت المعنى غير منفي ولا مبني للمفعول وأقول لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله وأفعل به وفعل في التعجب من نحو جلف وكلب وحمار لأنها غير أفعال وقول ما ادلفه وما أحمره وما أكلبه خطأ ولا من نحو دحرج لانه رباعي لانه وان كان ثلاثيا لكنه مزيد فيه ولا من نحو هيف وغيدة وحول وسود وعورة وحمر وعمية وعرج لانها وان كانت ثلاثيه مجرده في اللفظ لكنها مزيده في التقدير إذ أصل حيلا إحولا وعيرا إعورا وغيدا إغيادا والدليل على ذلك أن عيناتها لم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها فلولا أن ما قبل عيناتها ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور ولا من نحو كان وظل وبات وصار لانها غير تامه ولا من نحو ضرب لانه مبني للمفعول ولا من نحو قام وما عاج بالدواء لانه منفي وما سمع مخالفا لشيء مما ذكرنا لم يقص عليه فمن ذلك قولهم هو ألص من فلان وأقمن منه فبنيه من غير فعل بل من قولهم هو لص وقمن بكذا وقولهم ما أبقاه من التقى وما أخسر هذا الكلام من اختصر وهما ذوى زيادة والثاني مبني للمفعول وفي التنزيل ذلك أقصط عند الله وأقوم للشهادة وهما من أقصط إذا عدل ومن أقام الشهادة وسيبويه يقيس ذلك إذا كان المزيد فيه أفعل وفهم من قولي ولا ينقاس أنه قد يبنى من غير ذلك بالسماع دون القياس كما بينته ثم قلت باب وإذا تنازعا من الفعل أو شبه عاملان فأكثر ما تأخر من معمول فأكثر فالبصري يختار أعمال المجاور فيدمر في غيره مرفوعه ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره والكوفي الأسبق فيدمر في غيره ما يحتاجه وأقول لما فررت من ذكر العوامل أربفتها بحكمها في التنازع ويسمى هذا الباب باب التنازع وباب الاعمال والحاصل أنه يتأتى تنازع عاملين وأكثر في معمول واحد وأكثر لأن ذلك بشرطين أحدهما أن يكون العامل من جنس الفعل أو شبهه من الأسماء فلا تنازع بين الحروف ولا بين الحرف وغيره والثاني ألا يكون المعمول متقدما ولا متوسطا بل متاخرا فلا تنازع في نحو زيد ضربت وأقرمت متقدمي ولا في نح وربت زيدا وأكرمت لتوسطه وجوز ذلك بعضهم فيهما مثال تنازع العاملين معمولا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة فآتوني وأفرغ عاملان طالبان لقطرة ومثاله تنازع العاملين أكثر من معمول بربت وأهنت زيدا يوم الخميس ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا قول الشاعر ارجو واخشى وأدعو الله مبتغيا عفوا وعافية في الروح والجسد ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول واحد قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فدبر ظرف وثلاثا مفعول مطلق وهما مطلوبان لكل من العوامل الثلاثة ومثاله تنازع الفعلين ما مثلنا ومثال تنازع الاسمين قول الشاعر قضى كل ديدين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها في أحد القولين ومثال تنازع الفعل والاسم هاء امقرأوا كتابه واتفق الفريقان على جواز اعمال أي العاملين شئته ثم اختلفوا في المختار فاختار الكوفيون اعمال الأول لتقدمه والبصريون اعمال المتأخر لمجاورته المعمولة وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع فإذا أعمل الثاني نظر، فإذا احتاج الأول لمرفوع. قد على وفق الظاهر المتنازع فيه نحو قام وقعد اخواك وقام وقعد اخوتك وقمنا وقعد نسوتك وهذا اجماع من البصريين وهو احتاج لمنصوب فلا يخلو اما ان يصح الاستغناء عنه اولى فان صح عنه وجب حذفه نحو ضربت وضربني زيد ولا يجوز أن تدمره فتقول ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة الشعر قال الشعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للودي وإن لم يصح وجب تأخيره نحو رغبت ورغب في الزيدان عنهما وإذا أعمل الأول أدمر في الثاني ما يحتاج من مرفوع ومنصوب ومجرور فتقول قام وقعد أخواك وقام وضربتهما أخواك وقام ومررت بهما أخواك ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق ولا إذا كان منصوبا الا في ضروره الشعر كقوله بعقاظ يعش الناظرين إذا هم لمحوا شعره ومن ثم قلنا في قوله تعالى اتوني افرغ علي قطره انه اعمل الثانيه لانه لو أعمل الاولى لا يجب ان يقال أدون أفرغه علي قطرة وكذا في بقية آية التنزيل الواردة في هذا الباب. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.